شيخ <تصفيق> تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا الله ان الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس استشعروا ربكم الذي من نفس واحده وخلق منها دولان وبسأمهما ردالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطالها رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النصر أما بعد إخوتي الكرام مازلنا مع كتاب ربنا في فعلات وقد أمر الله بالتدبر في كتابه والعقل عنه, عنه في والعقل عنه في كتابه والنظر إلى مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لواردوا فيه اختلافا كثيرا <تصفيق> جدا فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقال عثمان بن عثان كتاب, كتاب ربي لو طهر قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا عليكم السلام وبركاته ونحن اليوم بفضل من ربنا ونعمة وبحوله وقوته وعزته سبحانه جل في علاه بأننا سنختم صورة الرعب اليوم بإذن الله نسأل الله أن يصحبنا وأن يتقبل منا نسأل الله أن يلهمنا عليكم الإخلاص في القول والعمل ونسأل الله للفعلاء أن جعلنا من الصادقين حياكم الله وياكم ونسأل الله للفعلاء أن يرضى عنا وعنكم أن يثبت لنا هذا خير ما حينا أبدا وأن يجعل ذلك في موزين حسناتكم ونسأل الله للفعلاء أن يشكر لكم جزيت من جنة جميعا نبدأ بالقراءة عزر الله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن ما نأتي الأرض ننقصها من أفراحها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سميع كر الذي يم فله المكر جميع وقد مكر الذي يم فله المك جميع يعلم ما تكتب كل نفس وسعلم الكفار لم ق ويقول الذي كفررسلا الكفاء بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب شكرا الله خيرا نحن بفضل من ربنا ونعمة الآن على مشارف الانتهاء من الصورة بأكملها وسنبدأ الجدول الجديد ممكن يكون من الغد ممكن يكون من يوم السبت كما قلنا أو يوم الأحد بإذن الله تعالى بسوأ أكيد يكون من يوم السبت بإذن الله الجدول كل يتان ينزل على كل الكتب التي ابتدائناها وايضا يكون معها التفسير يقول اخوتي الكرام يقول الله جل شعلا اولم يرض اولم يرض ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها العلماء هنا اختلفوا عفراً. العلماء اختلفوا هنا في معنى طول الله فعلانا قصوى من أطرافها <تصفيق> وهذا اولا الاستفام هنا هذا الاستفام فيها تقرير أو يكون نقول الاستفام من كاري عليه عليهم أولا يروا كيف أن الله فعلانا قد مكن لأنبيائه ورسوله وقد خذل أعداءه سبحانه جل فعلانا أولا يروا ذلك فاستعيدنا نوعد بغيره قال أولا يروا أن نأتي الأرض من قصوى من أطرافها قال بعضهم هو ما أفتح الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من الأرض فترى الأرض تتناقص من أهل الكفر وتزداد عند عند أهل الإيمان ولذلك أهل السلام لما, لما تحذبوا عليه وأحاطوا من أنه حاطت السوار بالمعصم فضرب أهل السلام الكوديا عندما قال له سلام كنا نصنع خندقا فصنع أهل السلام معهم وأخذ يحمل الحجارة وقابلتهم كدية ما استطاعوا تحريكها فضربهم السلام ضربة ثم قال الله أكبر أعطيته الكنزين الأحمر والأبيض وأيضا ان النبي قال إن الله زوى لي على الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى منها ولذلك فإن الله لا مكن له ولأصحابه إنما قال ابنته قال لها لا بأس على أبيك بعد اليوم لا يطلق هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل زليز وقد كان ودخله وقد امتلكوا بقاع الأرض مشرقها ومغربها وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن ولما دخل عمر مخطار رضي الله عنه حافيا يتأبط نعله وقال له أبو عبيدة ما أحب أن يرك القوم على هذه الهيئة ما أتينا بك إلا الفتح فقال إيه يا أبو عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحان ربي العظيم يعز من يعز من يشاء ويزل من يشاء ويرفع من يشاء ويغفض من يشاء يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهذا رجح ابن الطبري بأن معنى ننقصها يعني ناخذها من أهل الكفر ونجعلها لله الاسلام بان الله يمكن لنبيه صلى الله عليه وسلم ويمكن لدينه ويفتح الامصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى او لم يدرك ان ناتي الارض منقصوا من اطرافها وقال القول الثاني قال العلماء يعني انها يعني يحدث فيها الخراب حتى تبقى الأبياء في ناحيتها وهذا القول نقل المعباس عن, عن أكرمة والقول الثالث أنه نقص في قوله وأن نأتي عرضة من قصة من أطرافها أي ننقص أهلها البركة فيها وإذا قاله رجل فعله لو أن أهل القرى أمانوا واتقوا لقد احنا عليهم بركات من السماع يستكون من الصوت أهل الصوت عندكم واصل أم الصوت عندكم واصل أم لا <تصفيق> ازيشكل بصوت في الان هو هنا شفت طبعا اي لا, لا. لأ شو شو <تصفيق> الصوت, في الصوت لا ما في صوت جيده يا شيخ ابراهيم ايوه تحديث بس تحديث طيب إذن القول الثالث ذلك هو إنقص البركة فيها ولذلك الأهم في هذه الباب البركة لذلك أنت ترى الله تعالى قال لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا لهم بركات وعبو هرير رجل الله عنه قال كان معي الجلاب الجلاب أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمر قال لا تحصيه قال أكل منه إلى خلافة أسران فالأصل في ذلك فالأصل في ذلك هو البركه الاصلي بذلك البركه فيقولنا او لنرى ان ناتي الارض من, من اطرافها لا نجعل فيه بركه لا نجعل في ارزاقنا البركه لا نجعل في تمارين البركه لا نجعل في, في ارضنا البركه يمحق الله البركه كما يمحق الله الرزق يمحق الله الربا بالصدقات فهذه معناها النقصان هذا ايضا نقصان وايضا قال بعض العلماء أن, أن ان معنى او لنرى او لنرى ان ناتي الارض ننقصها من, من اطرافها قال بعض العلماء نقصانها من أطرافها ذهابوا فقهاؤها ذهابوا علماؤها موت العلماء قالوا بأن نقصان الأرضون وبموت العلماء هذا حق خراب دنيا بأسرها بموت العلماء بل قيام... القيامة منغطة بموت العلماء قال النبي السلام أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزاع من سدر العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالمهم لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئل فافتى بغير ايه اهي فضلوا واضلوا هنا تقوم عليه المساحه والساعه تقوم على اعلى شلال على شلال الخلق كمقام سائر ما تقوم الساعه ترفع العلم واظهر الجهر وقد قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه قال قال عبد الله بن مسعود الله موت العالم سلمة في الإسلام لا يصدها شيء مختلفا الليل والنهار قال الحسن موت العالم قال ابن مسعود موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء مختلف ليلة ونهار اما علم هؤلاء الذين يترامون ليلة ونهار يسعون لإسقاط أهل العلم وإنطلبة العلم وأيضا يتعرضون لأعراض أهل العلم بإسقاطهم تسقط الشريعة بإسقاطهم تزول الدنيا بأسرها فالحق بأننا نرى بأن هذا هذا الأمر ليس فيه ما فيه من النظر وذقة النظر في ذلك فنرى بأن <تصفيق> معنى قول لاذا تعلموا ولم يروا ان ناتي الارض من, قصوى من اطرافها او لم يروا ان ناتي من, من اطرافها أي بموت العلماء بذهاب العلماء بها كده تذهب الدنيا هكذا تقوم الساعه فهذه دلاله واضحه جدا على على هذا هذا <تصفيق> نعم على هذا الأمر الجلد بأن قول الله أن نأتي الأرض من قصوى من أطرافها فمن أطرافها لا يكون إلا, إلا, إلا موت العلماء وبموت العلماء تذهب الدنيا بأسرها قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله ولذلك قال علي ابن طالب رضي الله عنه إنما مثل الفقهائي كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعد إذا قطعت كف لم تعد قال إنما مثل الفقهاء كمثل الأكف إذا قطعت كف لم تعد وهذا الدلالة وضح جدا ردا على هؤلاء المتصعيفة الذين يجذبون على العليم أبي طالب أنه قطع يد رجل فمر على بعض من ينصدون أداء العليم أبي طالب فقالوا من فعل بك ذلك قال هذا هو ابن عم رسول الله ومدح فيه فلما ذهبت الأبيات العليم أبي طالب قال ردوا عليه الرجل فلما ردوه ورجله كان يحمل يده واخذها فوضعها مكانها فرجعت كما كانت كما كانت كيف هو نفسه الذي يقول الان انما مثل الفقراء كمثل الاكف إذا قطعت كف لم تعد وهذه دلال على ان إذا اراد الله تعالى بهذه الدنيا خراب إذا قبض العالم لم يدع له خلف لم يدع له خلف ولذلك قال سليمان لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر ما ما ما لا يجال الناس بخير ما بقي الأول ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس نقول أن للأخوة أنتم الآن في دعاة وفزرور والله العالى قلنا عليكم منانا عظيما عظيمة بأنكم الآن تستطيعون طلب العلم تستطيعون الذهاب إلى العلماء والأغذر من العلماء بأيصر ما يكون فكيف التقاعص فكيف التراجع فكيف لكم وقد من الله عليهم بذل مننا ولم تشكروا هذه المنة وهذه النعمة فالعظ بالنواجز على مجال العلم وعلى العلماء هذه الدنيا باسرة مرهونة بهم فلذلك قال سليمان يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر او الاخر هلك الناس قال وقيل لسعيد بن جبير ما علامه هلاك الناس قال هلاك علماؤهم قال لسعيد بن جبير العالم الذي قال فيه الامام احمد قتله الحجاج يوم ما قتله قتله الحجاج يوم ما قتله و... والناس احرج ما يكون له قال قال له ما علامه هلاك الناس قال هلاك علماؤهم ولذلك يقول ان امام ابن عباس لما ردن زيد بن ثابت بكى وقال تسالونني كيف يذهب العلم يذهب العلم هكذا بذهاب العلماء يذهب العلم بذهاب العلماء لذلك لما مات زيد بن ثابت بكى بكاء شديدا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بكى ابو هريره الله عنه وارضاه ثم قال قولا يكتب يكتب ما العين قال ها هنا دفن علم كثير يعلم أن الامه احوج ما لهذا العلم ها هنا دفن علم كثير و ولعل الله يجعله في ابن عباس خلفا لهم ولو تصفحت التاريخ وجدت عند موت العالم يولد عالم اخر وجدت عند موت العالم يولد عالم اخر وهذا هذا تسلسل وهذا فضل الله على هذه الامة فإن أراد الله بهذه الأمة أو بهذه الدنيا أو الخرق بأسر فإن الله جل في علا يقبض العلماء بلا خلص قيل يا سعيد بن جبيب ما علامة هلاك الناس قال هلاك علمائهم قال هلاك علمائهم لذلك نقول بأن في معنى الطول لذلك يروا أن نأتي الأرض من قصة من أطرافها طال بذهاب العلماء الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها الترف هكذا العلماء هي نبض هم نبض الحياة لهذه الأمة هكذا العلماء هم الذين قدمهم الله ذا لفعلها زينة للدنيا بأسرها وأماناً أو صمام الأمان للدنيا بأسرها هم العلماء فإذا قال بعض العلماء في قول الله لفعلها أو لم يروا أننا نأتي الأرض من قصر من أطرافها قالوا من من أطرافها وما حولها بذهاب الفقهاء وبذهاب العلماء ذهاب الفقهاء وخيار الأمة هذا معنى, معنى منقصة من أطرافها لأن بذهاب العلماء تذهب الدنيا بأسرها وقال بعض العلماء هي بموت أهلها, بموت أهلها. أن الله يعلم يمزل عالم الموت فالحق بأن كل ذلك لا اختلاف فيه وإن كان أرجح الأقوة بذلك هو بأن قول الله يعلم يروا أن نات الأرض منقصة من أطرافها هو أن الله يفتح على نبيه صلى الله عليه وسلم يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الأرض ويأخذ من أهل الكفر, من أهل الكفر الأراضي تكون لأهل الإسلام وأيضا ببقاء بموت العلماء هادان أقولان هما أرجح الأقوال في هذه الأقوال التي, التي مضت جزيزة الجنة يا شيخ الله أن نجمع منها في الجنة وأن يطير في عمرك وحسن في عملك على يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى قال أولم يروا أن نأتي الأرض للقصوى من, من أطرافها والله يحكم لأمعطبة معطبة لحكمه ولذلك أنت ترى كان الفقهاء ينظرون إلى, إلى, إلى العلماء أنه بلاء منهض فيقولون يعني تهم يأخذونه من عمرنا طالب أمي أخبرني في العمر يعني بعض المشايخ يحبه جدا فنظر إليه كان بينهم وحشة فنهب فاعتذر إليه لأنه قد كان قد قصر معه جدا ولم يذهب إليه فقال له أنت لو تعرف ما كانتك عندي ساعلمك من مكانتك ما سددت سجد إلا ودعوت الله أن يأخذ من عمري فيغطيك لما العلمي بمف بعيدتك لهذه الامه سبحان ربي العظيم فان الانسان لو يسمع المستهاد يبكي وينظر فيما قيل للبخاري وقيل هذا يقال لممثلها ولا ما يقال يعني في عصرنا هذا سبحان الله لكن هو الله تعالى له حكم بذلك فقال قال والله ما سجدت سجده وهو ليس من انه بلاء بل هو من الرفاع جدا يعني ولو ما من الباع والدعوه يعني إلى الله دل شعلاه والتف الناس حوله وما ذلك قال هذا الصوت قال والله ما سالت تصدق لو دعوته الله تعالى ياخذ من عمري ويعطيك هذا هذا العبر هذا قال البخاري كان يقول كان يقول وربي كنت ادعو ربي ان ياخذ من عمري ويعطيني البخاري فموت موته رجل من أحد الناس وموت البخاري موت امه باسرها موت البخاري موت امه باسرها لذلك قال العلماء بان قول لا على اول ما أن ناتي الأرض منقصة من أطرافها أن هذه بذهاب, بذهاب العلماء أيضا نقول بأنها بفتح أراضي أهل الكفر واموالها الكفر تذهب إلى أهل الإسلام فهذه آية عظيمة جدا لو وقفنا عندها طويلا ما تكفينا ومن تعينا لكن يكفي عن نفس أيضا بما سردناه الأرض تحية إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها الطرف وهذا يعني تعليما لمن يريد أن يعرض بأهل العلم أو يريد أن يقضح فيهم فإن كانوا كما قلنا لكل جواد كبأ ولكل عالم جلة وما من أحد شريف منيف ما من أحد شريف ولا وجيه ولا ولا, ولا صاحب سلطان إلا ولا يدلات والتقطات والهنات لكن من غلب فضله على عيبه لا بد أن يتور العيب بهذا بهذا الفضل وإذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث ومن صفات المنافقين السعي خلف العلماء والنظر في سقطات العلماء ونشر ذلك بين هذه من صفات المنافقين وهؤلاء يصدون عن تبير لا يحاربون الله جل في علاه وإن زعموا ما زعم هذه حقيقة أمرهم قال الله جل فعلاء وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم يعني أهل الكفر من الأمم السابقة مكروا بأنبيائهم كما مكروا بموسى عليه السلام وردوا قتله وأنقذها الله جل فعله ومكروا بعيسى عليه السلام و و و وقد, وقد التفوا حوله و و و واتفقت كلماتهم على صلبه وقتله والحمد لله ما صربوا وما قتلوه ولكن شبه لهم وقد مكروا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتفقت كلماتهم على قتله فقام واخذ حسنة من الطراب وجعلها على وجوههم ويقوله ومن ذلك يقول ويقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خفين سدا فأخش فهم لا يبصرون وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا هنا اثبت ربنا لنفسه المكر ادعى ربنا لنفسه المكر لكن لو نظرت في السياق والسياق من المفسرات لم يثبت لنفسه مكرا مطلقا أبدا كان المكر مقابلا للمكر وهذه من الصفات التي بينناها قبل ذلك انها من صفات المقابلة هذه الصفات كما بينا انها من صفات المقابلة يعني هذه الصفات من صفات المقابلة والمعنى يمكر بالماكرين يستهدي بالمستهديين يكيد للكائدين ولذلك لما نظرنا ودققنا النظر ولدنا بأن المكر هذا له وجه كمال ووجه نقص فعند النقص لا يوصف الله به لا يكون على المكر يوصف الله به لكن يوصف, يوصف ربنا جل في علام بالمكر حين المتح في المقابلة وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ يَمْكُرُونَ يَمْكُرُ الله وما كرهوا مكر وما كرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم مقامهم اجمعين وهذا المثل استدراج سنستد... من حيث لا يعلمون وهذا كمال فوق كمال لأنه, لأنه يستدرجهم ولأنه يرد, يرد كيدهم إلى نحرهم إلى نحورهم وينقذ عباده المؤمنين ويذب عنهم فهنا أثبت لنفسه المكر سبحانه جل في علا ولكنه كما قلنا هنا المكر مقابل المكر لأنها من صفات المقابلة فهي كمال من وجه ونقص من وجه فحينما كانت كمالا وصفنا الله بها ووصف نفسه بها وحينك حينما كانت نقصا وصف لم يصف الله بها بل بل سلبناها ونفيناها عن الله جل جلاله يقول الله على وقد, وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وانت انظر الآن بمكر الله بهم مكروا و و وذهبوا فبلغوا الروم عن عن عيسى عليه السلام ارضوا صلبه وقتلوه فمكر الله بهم وعلق القى الشبه على من جاء به الشبه على على من في بعض الروايات القى الشبه على من جاء بهم وكانت هناك قوه فاتحه فجاء الملك ف اخذ عيسى عليه السلام فرفعه إلي فرفع الله اليه فمكر الله ذلك علاه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وقال الله جل في علا ايضا ومكروا, ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوسيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم وينكم, يوم فأحكم وينكم فيما كنتم فيه تختلفون فهنا <تصفيق> من صفات المقابلة التي يتصف الله بها حينا ولا تصفها حينا قال وقد, وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر دميعا يعلم ما تكسب كل نفس يعلم ما تكسب كل نفس هو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى يعلم القول والعمل يعلم الخاطرات القلب يعلم الهم ولذلك قال المسلم في القناة الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فقال من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر فاكتبوها له عشر الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره ومن هم بحسنه فلم يعملها تكتبوها له حسنا من رحمتي وكرمي سبحانه وجل في علاه ومن هم بسيات فلم يعملها بطلوا له حسنا انما تركها من جراي ومن هم بحسن يعملها بكتبوها له سيئه واحده فاذا الله عز يعلم كل ما هم عليه كما قال الله جعله والذي خرق سبع سمواتهم من الأرض مثلهم يتنزل بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكما قال الله عن نفسه يعلم السر وعخفة يعلم خائنة الأعين وما تقف السدوء سبحانه وجل سعلا لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في, في وعره يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويسمع, ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخساطها سبحانه جل في أولا ولجال قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قال لموسى عليه السلام قال إنني معكما أسمع وأرى قال وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كلنا وهذا أصول تهديد هذا تهديد, و... تهديد ووعيد أكيد لهم فإن الله يعلم ما هم عليه يعلم ما يقدمون وما يؤخرون يعلم ما يكدون وما يمكرون يعلم كل شيء والله مجازهم م... جميعا على ما يفعلون ولذلك قال يعلم ما تكسب كل نفس وهذا أيضا فيه رد على أهل بدع لأنه نسب الكسب, نسب الكسب... الكسب للنفس نسب الكسب للنفس قال يعلم ما تكسب كل نفس فهذا رد على أهل بدع من الجبرية وأن, وأن العمل يعني العمل ينسب للعبد اختيارا وينسب فعلا وابتسابا وينسب لله تعالى خلقا وإيجادا فهم مخيرون في هذا قال يعلم ما تكسب كل نفس كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار يعني قرأها قال قرأها ابن كثير ونافع وابو عمرو قرأوها وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وسيعلم الكافر من عقب الدار قال وسيعلم الكفار وهذه المشهورة وسيعلم الكفار فادي هذه هذه قراءات طرق اكثر قرأها عاصم وابن عامر وحمزه والكسائي يقرؤونها وسيعلم الكفار المنقود الضغ وهذه هي هي المشهوره هذه القراءه هي, هي المشهوره قال سيعلم الكافر سيعلم الكفار و طبعا الكفار العام تبين ذلك واذا قلنا سيعلم الكافر هذا من جنس وهذه ايضا لا تخالف العموم بل هي المعنى كل الكفار سيعلم الكفار عاقبه من وقد الله وستر في كتابه تصبر إن العاقبة للمتقين فالعاقبة دائما لأهل الإيمان وإن تأتي الأيام متداولة قال الله دعاله تلك الأيام نداولها بين الناس وقال الله دعاله لما أصبتكم مصيبا وقال أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم ولما جاء الكافر حين كفري عبد سفيان رجلان أرضاء قبل أن يسلم قال يا محمد بعدما قال فيكم محمد فيكم أباك فيكم عمر ثم قال يا محمد يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم النساء يوم النصر ثم قال يوم يوم بدر فقال صلى على تردون عليه قالوا ما نقول فقال قال قال قال, قال لا سواء قتلنا في الجنه وقتلكم في النار لا سواء قتلنا في الجنه وقتلكم في النار اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين اللهم اختم لنا وتلك الايام نداولها بين الناس <تصفيق> قال يعلم ما كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب لمن عقب الدار وعاقبة الدار تكون لأهل الإيمان وهي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختلف <تصفيق> قال تعالى وهذه آخر آية ولله الحمد منه وهذا اختام للصورة الفضلة لذلك علاكم أنا سعيد نسال الله أن ان ان يختم لنا بالسعاده وان صلاه يختم لنا بالصالحات قال ويقول الذين كفروا لستم مرسلا قل كذب الله شيئا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا هنا هذه امعانا في الكفر واختلف العلماء اي ما المقصود بالذين كفروا هم هل هم اهل مكه هل المجوس هل اليهود والنصارى كل ذلك قد بعض العلماء فقد بعض العلماء في قوله ويقول الذين كفروا قال الكتاب اليهود والنصارى لما لانهم جحدوا بها واستقرها انفسهم فان صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التورات وعلموا بها لذلك قال النبي صلى الله عليه قال نشهد الله اترى صفتي نبيا في التورات قال نعم قال نعم وهو حيد اخطر لما قال له هو هو هذا الذي ذكروا هذا الذي ذكر الله صفاته في التورات قال نعم هو هو قال وما تفعل قال أدواته لأيوم الدين فهم يعلمون ف ولكنهم ينكرون لذلك قال الله جعلنا قد نعلم إنه, إنه, أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون ولكن الظالمين بآيات الله يلحدون فليود ونصارى قد بشر أنبياءهم برسول الله صلى الله عليه كما قال عيسى بن أن رسول الله إليكم مصدقة لما يجال من التوارث وشيران برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد فبشارة عيسى هو بأبي هو وأمي ويقول الذين كفروا وقيل بل هم كفار قريش لأنهم الذين عتوا وطغوا وبغوا وهم الذين لقبوه قبل ذلك للصادق الامين ثم ذلك نعطوه بالكهانة وبالكذب وبالجنون فهم الذين كفروا وقالوا, وقالوا بأنه ليس من مستقل. ويقول الذين كفروا لست لست مرسلة هنا أشوف أن الله تعالى يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلة انا أسألكم سؤال يعني يتعبني جدا عن سمعته, سمعته من من حتى يعني ينسب له العلم هذا حج عليه في هذا الباب في إيش ويقول الذين كفروا لست مرسلة هذا رد على من على من يقول بإيش دائما أدندل حوله أنا امين أمين حفظك رب يا مصير ورفع مقامك ونهاه عليك هذا رد طب هذا رد على من يقول بان من الله وامن باي نبي وعامن باي رسول حتى لو كفر بمحمد فهو في الجنه طب قلنا الان الله تعالى نعتهم بالكفر لأنهم لم يؤمنوا بمحمد اصلا وقد امنوا بعيسى نعتهم بالكفر هذا الله رد على الله قوله اذا قال الله تعالى يقول الذين كفروا نعتهم بالكفر ويقول الذين كفروا لست مرسلا مما كفروا لانهم قالوا عنك أنك لست مرسلا اللي مكفروا لانهم قد قالوا عنك أنك لست لست مرسل. صلى الله عليه وسلم ابي وامي والذي قال للناس ياد بني اسرائيل امنوني اوديون ونصرني من الذي جئته به اللي كان من اصحاب النضر قال الله تعالى مخبرنا عيسى عليه السلام انه قال يا الله ربي وربكم انه من بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلها وهذا إما كفر مكة وإما الهود والحق بأنها على الاثنين بأنهم قد ردوا رسالة الله سلام وهم يعلمون صدقه ويعلمون نبواته حقا وقد جاءت العلمات الباهرات القاهرات معجزات متتالية تصدق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يردون ذلك ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الذين كفروا لهم أنت قل يا محمد الله تعالى يلقنه قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا هو الذي يشهد هو بيني وبينكم ويشهد أنني رسول الله وأنني مرسل من قبله ولذلك جعل شاهدا على ذلك الايات البينات التي أرسلها تترى هذه الآيات نبع الماء من بين أصره عنا سلم أيضا البركة في الطعام أيضا ال ال ال أنه حول العصى إلى إلى سيفا إلى سيفا وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله له ما جعل لعيسى عليه السلام وجعل الله له ما جعل لجميع الأنبياء فكانت المعجزة تأتي تترى حج عليهم إذن الطالة قول كفى بالله شهيدا بينهم الله تعالى يعني يكفيني بأن الله جل علاه هو الشهيد بيني وبينكم قبل ان اختم الايه لان نسيت أرسل... جزء من الايه في قوله اولم يرو ان ناتق افضل انقصا من, من اطرافها يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب والله يحكم الحكم الكوني او الحكم الشرعي اما الحكم الكوني او الحكم الشرعي وكلاهما سواء والله يحكم لا معقب لحكمه لا معقب لحكمه الشرعي نعم لا معقب لحكمه ولا ليس أن احد ان ياتي بحكم فوق حكم لا جل قال الله تعالى فاحكم الجاهليه يبغون ومن احسن الله حكمه قال الله تعالى إن الحكم إلا لله قال الله تعالى فلو ربك لا منون حتى يحكموك في مشاجره بينهم ثم لاجد في انفسهم حرج من مقضيات ويسلموا تسليما والحكم الكوني حكم الكوني والذي الذي لا مرد له بحال من الاحوال لا تستطيعون رده بحال من احوال كما قال الله العالمين ما يريد الله فتنته فلن تملك الأمن الله شيئا ما يريد أن يشرح صدر الإسلام وما يريد أن يجعل صدره دايقا حرجا كأنما يصعدوا في السماء هذا حكم الله الكوني قهر العباد جميعا بحكمه الكوني سبحانه وتعالى في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فهما لا معاقب لحكمه سواء الكوني أو, أو الشرعي وأما الشرعي قد يخالفونه لأنه في اختيار لكن لا أحد يدع الحكم فوق حكم الله جل, جل في علاء وهو سريع الحساب سبحانه جل في علاء وحساب الجميع كحساب رجل واحد كحساب واحد من خلقه سبحانه جل في علاء وما هو آتب فهو قريب ما هو آتب فهو قريب لا يكون بعيدا بحال من الأحوال وكما قال الله على وما إلى وحدهم كلمح البصر وقد قال كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن بل اص اي ينتظر الاذن حتى ينفخ في الصور ينتظر الاذن الاذن حتى ينفخ في الصور وقد قال انسلم قال انا والساعه كهاتين واشار بالسببين السبب الوسط انا والساعه كهاتين وقال الله تعالى في ويقول الذين كفروا لست مرسلة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أقام الحجز والبراهين على ذلك وأقراني على ما أنا عليه من الرسالة التي زعمت أنني مرسل بها من قبل رب جالة أولاد ولذلك قال الله العلا ولو تقول علينا بعض الآقاوي لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوثين فأمر منكم من أحد عنه حاجزي فلما لم يحدث علمنا بأنه مرسل من قبل ربي وهو صادق فيما الدعم قل بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب اختفى العما في على أقوال كثيرة لأنه قال كفى بالله شهيدا إذن الله جل على أقام القرهين والبينات على رسالة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى والكذب ليش هنا ومن عنده علم الكتاب يعني يكون شهيد أيضا من عنده علم كتاب يقر بنبوءتي يشهد برسالاتي من المقصود بقوله ومن عنده علم بالكتاب في اقوال كثيرة بعضنا قالوا هذه في اهل الكتاب علماء اليهود والنصارى لأن علماء اليهود والنصارى هم الذين يعلمون يقينا بانه النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون بصفات الرسول في التوراه وفي الانجيل وان كتموها وجحدوا بها قيل الكلام هنا هؤلاء المكتاب الذين سيشهدون فقالوا إذاً ليس المقصود بعلماء الهود نصارى عموماً بل هو عبد الله بن السلام لأن عبد الله بن السلام هو الذي قال نعم صفاته النفس السلام في التوراة وهو هو هو الذي أثنى قال أول ما رأيته واجهة النفس المعينة أنه واجهة ليس بواجه كذاب وهذا أيضاً تبنى الحسن البصري ومجاهد وأكرمة قالوا بأن, بأن المقصود في قول إذا لا فعلها ومن عنده علم الكتاب واضربن سلامه فهذا خطى اما قول العباسي علماء اودي النصارى فادعى فالقول الثالث بانهم قوم من اهل الكتاب شهدوا بالحق منهم عبدالله بن سلام ومن ثؤران الفارسي ومنهم تيم الداري منهم, منهم, منهم كثير من اهل الكتاب لدينا الذين اكتموا وهذا قاله قتاده ولا يبعد لا يبعد عم بذلك مع التخصيص يعم اهل الصلاح ويخصص أهل الصلاح في مسألة الشهادة أنهم يشهدون بأنه رسول من قبل من قبل ربه وقيل ويقول الذين كابل لست مرساك وركفى بالله شهدا بيني ومن عنده علم الكتاب قالوا هو علي بن أبي طالب هذا قال من حفية والحق أن هذا الطول يتبنه الرافضة هذا الطول يتبنه الرافضة وقيل بلو جبريل جبريل يشهد بأنك رسول الله وما أتاك وحيا إلا الا من قبل الله جل جل في علاه وقيل في قولنا رفع علا ويقول الذين كفرت مرسلكم قل كف بدايه شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو اي ومن عنده علم الكتاب هو الله سيدنا الاول قال <تصفيق> كل حقfire شيئا بين يوملكم فتحها وختمها ومن عنده علم الكتاب هو الله الذي يعلمه والذي عنده علم الكتاب وأكد لذلك حسن ومجهد وقرأوها ومن ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب قالوا إذا قلنا من عنده علم الكتاب وما علم الكتاب إلا, إلا من قبل الله لا <تصفيق> ومن عنده ومن عنده علم الكتاب <تصفيق> ولا علمنا إلا ما الله جدا في علاء وأيضا و... في قراءة ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب وهي الأصل بأن الإنسان على ظلمة وعلى جهن حتى يعلمه الله جل في قال وقول الذين كفروا لست مرسالة قل كفر بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده وعلم كتاب من عنده وعلم كتاب احفظنا ويشهد برسالتنا وانا من قبل ربنا جل في علا فإن بين امرئ النصارى فهم كذلك والا فينقل عليه طالب او جبريل او والله في علاه فهذا اختلاف بين ذلك أما اذا قلنا بانه الله المقصود بقوله ومن او من عنده علم الكتاب هو الله دله دله في علاه وقد عضف ذلك الحسن ومجاهد بقراءه ومن ومن عنده علم الكتاب ومن عندي علم الكتاب قرؤوها هكذا وقلت أيضا ومن عنده علم الكتاب وهذا كله على يعني على ما نقل عن علمائنا وأنه المعنى بأن ومن عنده علم الكتاب هو الله جل, جل في علاء بهذا نكون فخصة هذه الصورة العظيمة وفيها من الحكم والأحكام والمواعظ والعبر نحمد الله على هذا الخير الوفير العميم ونسخ و... و... و... و... ونحمد الله إليكم ونشكر فضلكم وصبركم على الطلب السبات على, الطلب على طلب نختم بالفوايد المستمرة الفائدة الأولى الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم بسيطة الجنة لقول أولمان أن نأتي الأرض ننقص من, من أطرافها لا حب الا لله ادي زي ده ثاني ايكم سامعنيتوا دلوقتي المقري لله فده سبيل المقابله التهديد له, <تصفيق> التهديد له الكفر طريبا التهديد للكفر طريبا فاعلم الكفار من قدس النبي متبع للوحي النبي متبع للوحي نام الله من فايض ايضا فضل عظيم على على الجاهل طيب اذا هذه فايض شافع متر هذه فوايد شافع متر عمر قاسم اينه 800 ده امس بحضرتك ايه بيقولوا قاسم بس مم. نعم والله شفا شفا شفا طيب الله اكبر ربي احفظك يا شيخ ابراهيم هذا من فضلك وكرمك أسأل ربي للفعلاء أن يرضى عنك ويرضيك وأن ينفع بك الأمة الإسلامية وأن يشكر والله ما أدري ما أقول لك نسأل الله على أن نجعلنا متحبين فيه وفي جلاله ونجعلنا منابل من نور جميعا وأن يسبب سنة هذا خير حينا أبدا نعم السعيدة الاخيرة الاعراض عن الجاهلين جزاك الله خير يا زهره <تصفيق> <أمتحدث> احنا الله مقامك السعيدة الاخيرة خذوا عن الجاهلين الاعراض عن الجاهلين عندما قالوا له لست مرسلا قال بالله شهيدا بيني وبينكم عن الجاهلين وهذه الآيات جاءت, جاءت تصريحية وأعرض عن الجاهلين نعم بهذا ختم الله لنا سورة الرعد الحمد لله يعني إما نبدأ غدا بنفس الجدول نجعله ينزله أو أيضا غدا ناخذ بعض علوم القرآن ونبدأ نستهل الكلام على سورة إبراهيم تفتاحا ويوم السبت إن شاء الله نبدأ بالجدول على جميع المواد بإذن الله تعالى لو في أي أسئلة صدروا سورة النور حاضر حاضر حاضر ربي أحفظكم كل سوء الحمد لله قد أنهانا ربنا والحمد لله على هذه النعم التي تأتينا تترى ونفع الله الشكر ومع الشكر الزيادة رفع الله مقامك ونفع بك لقطة الفاضلة نفع الله بك ونشر خيرك وجعل مسائيك في المرضي حاضر حاضر سورة النور إن شاء الله بإذن الله وشكرا لكم أبا شوان سنعيم حفظكم ربي رفع الله مقامكم وإني أحبكم في الله إن شاء الله أكرب لو في أي أسئلة يتفضروا وبهذا قد أنهانا ربنا بكرة الجمعة تعني صلى الله وسلم نعم ن... ن... إن شاء الله ان شاء الله والله ما أدري ما أمينك وأن ربك أنه صير أنت الذي ختمت صحيح مسلم وأنت الآن تختم هذه السورة العظيمة سورة الرعد هو الذي ختم سورة يوسف ايضا سبحان رب هادي من الله والله هو إذا أراد الله بعبد النساء لستعمله وعسله أسعدك ربي ربي وأسعدكم جميعا إذن سنثبت كما قلت سنثبته درس التفسير ونفتده به مع الجدول لكن الجدول لا ينخرم بإذن ده الكتب السته مع مع الاصول مع الفقه الجدول ان شاء الله يزيد ما قلش ان الله يزيد بس لا يا فاضل باذن الله باذن الله فاضل شوف ام عبد الرحمن تريد الجدول عادلا فارسله لها ارسله الجدول الان ان شاء الله حاضر اخونا فاضل احمد يقول دخل البقاله واشترى طعام هل ينزل اكل من هذا الطعام قبل دفع الثمن نعم لانه حدث القبول والاجابه القبول قد حدث فانت متركت. فلك ان تاكلها والمال يذفيد ماتك دائما أبا الوليد رفع الله مقامك وشكر لك لذاك هذا فضلك أبا شيخ مصير انا بتلمس البركة معك اهل القرآن هم تيجان الرؤوس أهل القرآن خصة الله يعلم الله كيف أهيب هؤلاء وأحب هؤلاء وأبجل هؤلاء رفع الله مقامك أشيخ مصير أنت من أهل القرآن حبكم ربكم وجميع الأخوة أنا ما شاء الله هم من أهل القرآن وذلك فضل الله يتيه من يشاء لو في اسئله امين امين نزيت جناه نقول احفظك ربي يسلم عليكم امركم لا الله لا رايق ربي وشو راح الشيخ امجد بيسمع حضرتك وبيعتذر انه مش عارف يخش عنده في البث بس بس هو بيسمع حضرتك الحمد لله الشيخ امجد هذا من البلاء بعتلي على الواتس وانا اقول لحضرتك نعم الحمد لله اريد اقتناء السنن. أي سنن اي طبعات تنصحوني بها انا والله تقاصرت همتي وخسرت في حقكم فارجو عفوكم واعتذر لكم على تقصيري سارسل لكم الطبعات ان شاء الله سامحوني اس استغفر الله بيتيجنا انت حريص جدا يا استاذة ايمان رفع الله مقامكم جميعا طيب اذا بكم اسئله فانا يعني ساستاذن هل هناك اسئله الله بيشكر الحمد لله شكر من الله في حيطه لنسات الصبر اللهم بالله لا حول ولا قوه ما بوكر شاء الله هشوف الموضوع ما جيد جيد بس هو ده بس ما في اليد بس فيه. بس يا رب هم يحطوها احنا مدينين كده من زمان نعم اي كتاب يا ظهره طب قول لي كتاب حتى اقول لك ينفع انك تقراي فيه امك جهاد يقول قابل الماء أفتاع العالم بأن له توبة وأرشاده الخجم ولكن دابته متعلقة لحق ولكن لأني أذكره وغدا من الجمعة جزيرة الجنة جهادك أو جزيرة الجنة أحسن الله لك من السنة الاكثر من صراحة الله سلام لأت الجمعة من الجمعة قال أكثر من, من صلات ليلة من الجمعة يوم الجمعة من, من الجمعة كنت له شهيدة مش أشوفي عن يوم القيامة وقال في الجمعة خير يوم انطلت عليه الشمس خالد ومنتلط عليه الشمس فاكثروا المصطلح عليه في السؤال الاول يقول طيب هنا الآن التوبه متعلقه بحق القيس لم يذكره العالم هو طبعا العالم ذكر له ذكر له بان يرحل من من من ارض فتن الى الى ارض التوبه كان المقصود بذلك أن يتوب هو عدم عدم التوضيح منه نقول عدم الذكر ليس ذكر العدم عدم الذكر ليس ذكر للعدم او ليس ذكر للعدم ولنا نقول بأن الحل في هذا الباب في هذا الاشكال هو لن يستطيع أن يرد الذي قتل له حياته فهنا يتكفل الله جل في له يتكفل الله علاه لو بارضاء هؤلاء بارضائهم وايضا يتكفل الله علاه بارضاء بارضاء الاولياء لانه قد فعل لهم ما يفعل للغير قال الارض التوبة تقدمني وقال الارض على معصياته أخرى هناك الأخت ثالثة إذا الله خلانت أقول تقول الثلاثة كتاب تنصحني في الرقائق والتربية والسلوك كتاب, كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق في شعنة كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق وأيضا مختصر من هاجل القاصدين من أهمها بمكان ولو استطاعت طريق الهجيرتين وبعد كده ترتيبا تذهب إلى مدارك السالكين هذا السلم هو أمتن ما يكون ترتيبا في هذه المدرمية الأخت تقول تقول أخت طلبت من أخت أن تعطي لها مبلغ من المال بسيط رغم أنها مش عارفة هتقابلها مبلغ يعني فالأخت قالت لها ممكن تبعاتي لي كارت شح مع العلم لو كارت شح بعشرة بيكون بعشرة لكن هو ب11 ونص هل هذا فيه شيء يعني تقصرين هذا لا هي لو بحثت كرت شحن, شحن نفسه لو بحثت لها الدقائد تبعث لها هي الأخرى بالدقائد لو بحثت بكرت تبعث لها بكرت لو بحثت بعشر جنات تبعث لها بعشر جنات تصد لها بهذا استغفر الله استغفر الله أم الرحمن هذا فضلك وأدبك وكرمك نص الله نزيدك حرصا على الطلب أسأل الله للفعلاء أن ذلك في موازين حسنات ويشكر لنا وراكم طيب نكتفي بهذا لو بالبعض حتشرة النص يبقى لابد أن يهل يتديها حتشرة النص يتديها الكرت يتديها حتشرة النص يتديها الكرت بهذا انتهت العسلة بلسة. طب هذا شوفت لسه نخرج إن شاء الله طيب, طيب نستفيد بهذا جزاكم الله خيرا لأنني جدا أشكر لكم فضلكم وغدا أطيب الله أنساك ونستأل الله أن يجبع مننا وفيدنا جميعا في الجنة إن شاء الله غدا نحاول إما أن يكون الجدول أو يوم السبت إن شاء الله ما هي المشكلة نعيم هل قبل أن نخرج أحسن الله عليكم بزيت الجنة أحسن, أحسن الله لك أعيش الحمد لله بذلك الله خالي للدينات وقلت ورفع ضع مقامكم وشكر عليكم سبحانه الله ربنا بحمدك أشهد الله لعلانت أستغفرك وأتبه طب هنا ايمان تقول أريد أستمر معكم في باقي المواد هذه المواد المستمدرسي المقبل إن شاء الله حقوق في العمل لو تؤخرون توقيت الحصص زادك الله حرصا والله أنا أذوب من هذا الحرص ان شاء الله تشوف هتدركي احنا مجلس من 5 ل 9 او العشرة 10 فخمس ساعات يكفيكي ساعة منهم ان شاء الله يعني ستدركين شيئا ستدركين شيئا الله يعظم مقامك واحسن الله عليك تسمع الدروس وشاكر عليكي ولكن انت تسمعي دروس يعني مشتركه في خدمه واتساب هنبعتلك الدروس مشتركه في الخدمه دروس دروس إذا أرسلت لك كارت شحن كارت انت تردي شحن كارت لو ارسلت لك دقائق تردي دقائق ارسلت مال تردي مال كده خرجتي من كل اشكال فهمتي يبقى اذا ارسلت كارت ارسلي لها كارت ارسلت ثقائف ارسلي لها دقائق ارسلت مالا ارسلي لها مال. كده خرجتي انت احسن مريضه هذا جيد نعم فن الخطابة جيد يا ظهر يمكن فيه سهل ما فيه شيء سبحانك اللهم ربنا ومحمدك الشخ... وتكسير كريم من الرحمن هذا تفسير السعدي من أفضل التفسير